الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده, لكم هذه المادة الحمد ل رب رسول السير والأخبار والتراجم هو إبراز التربوية وأصحابه الجوانب العالمين والصلاة والسلام الله الأمين الهدف الإيمانية والمعاني التربوية والأخلاقية على وعلى آله أجمعين من هو هذه وتنزيل هذه القيم على أ ر ض واقعنا وعلى ممارساتنا وقد اخترت اليوم ش خ ص ي ة م م ي ز ة من شخصيات تاريخنا وشعرت أ ن ي ركزت في التاريخ على المهاجرين ولا شك أ ن لهم النصيب ا ل أ و ف ر والحظ ا ل أ ع ظ م في ن ص ر ة ا ل إ س ل ا م والدين ف ب د أ لي أ ن أ ت ح د ث عن ا ل أ ن ص ا ر قليلا في ش خ ص ي ة سعد بن ع ب ا د ة بن دليم بن ح ا ر ث ة الساعدي الخزرجي يقول عنه أ ه ل السير أ ن ه عقبي يعني شهد ب ي ع ة العقبه وكان من النقباء أي من الأمراء وكان سيدا مطاعا وجوادا كريما وقد شهد بدرا وكل المشاهد و ك ف ا ء من شهد بدر يكفي إ ذ ا قيل هذا بدري انتهى الكلام لا يحتاج إ ل ى مزيد حديث سعد رضي الله تعالى عنه تعرض ل أ ذ ى قريش في م ك ة لما بايعوا ب ي ع ة ا ل ع ق ب ة خرج هو والمنذر بن ع م ر ليمتاروا ل أ ه ل يثرب الذين كانوا معه ي أ ت ه م بالميره الذي هو الطعام فاجتمعت عليهم قريش وقد سمعت بالنبى أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف ينتقل إ ل ى ا ل م د ي ن ة و أ ن هؤلاء س ي ؤ و ن ه فضربوهم قال سعد أ م ا المنذر بن عمري فقد فلت أ م ا أ ن ا فقد ضربوني حتى صرت كنصب أ ح م ر من ك ث ر ة ما سال فيه من ا ل د م قال فرق علي رجل ممن يضربني مع قريش وهي م ج ت م ع ة قال أ ل ا تعرف أ ح د ا في هذه البلد قال ذكرت العاص بن وائل السهم هذا والد عمري بن العاص فقام رجل يسمى ع د ي بن قيس السهمي بن عمه قال للضاربين هذا ذكر ابن عمي والله لا يقربه أ ح د وفي ر و ا ي ة أ خ ر ى قال أ ن ه لما ضرب قيل له أ ت ذ ك ر أ ح د ا فذكر الحارث ابن أ م ي ه بن حرب وجبير بن مطعم فبلغهم الخبر فجاءوا يدافعون عنه وقريش تضربه وهي لا تعرف أ ن ه سيد الخزرج فقد كان خزرجي امتاز سعد رضي الله عنه بالجود والكرم و ا ل أ ن ص ا ر عموما أ ه ل إ ي ث ا ر كما وصفتهم ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة والذين تبوؤوا الدار و ا ل إ ي م ا ن من قبلهم يحبون من هاجر إ ل ي ه م ولا يجدون في صدورهم ح ا ج ة مما أ و ت و ا ويؤثرون على أ ن ف س ه م ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر أ ن ا ل أ ن ص ا ر سيجدون بعده أ ث ر ه أ ث ر ه يعني ج ف ا ء من الناس و غ ل ظ ة من الناس فقال ستلقون بعدي اثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض و أ ن ا ف ر ط ك م قالوا أ ص ب ر و ا الناس ما ح ي ر ج ح ك م أنت و د ت و ا والناس ما ه ي ع م ل و ك م زي ما انتو ا دايرين لكن في الحوض نتلاقى بعدين ولقد ضرب لهم موعدا عظيما و أ ن ا فرتكم على الحوض وكان يوصي الناس ب ا ل أ ن ص ا ر خيرا وقال والحديث في البخاري في مناقب ا ل أ ن ص ا ر حب ا ل أ ن ص ا ر من ا ل إ ي م ا ن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى ا ل م د ي ن ة كان لسعد ج ف ن ة أو ص ح ف ة وهي صحن ولكن صحن ما صحن نصح الصحن ده ب شيلو تمن ي ن ف ر ده صحن واحد يؤتى به إ ل ى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيكون معه حتى يطوف بنسائه كلهن لا ينتهي لحد ما يحوم على التسع ن س و ا ن الصحن ده كل يوم ي ش ي ل ه ودي ب ش ي ب بيت سبع تسع يوم الصحن ده يحولو بيه وشاوريك الصحن ده كيف جاء ب ج ف ن ة أ و قدح فيه طعام ومخ فقال يا سعد ما هذا قال نحرت أ ر ب ع ي ن ذات كبد نحر أ ر ب ع ي ن ناقه نحر لو ي أ ر ب ع ي ن ناقه أ و ل حي ا اخوان شوفوا الزول الدائري ا ق ب في الدين د ه أ ي زول بخيل ما بيشمع الدين كويس دا كان بيصلي ي ما فيه مدير ا كويس الدين فيه رجاله وفيه ش ج ا ع ة ماذا تتاكد قال لو نحرت أ ر ب ع ي ن ذات كبد قال أ ه ل السير أ ه ل ا ل ص ف ة والفقراء كل رجل من ا ل أ ن ص ا ر ي أ خ ذ معه رجل أ م ا سعد بن عباده ف ي أ خ ذ إ ل ى العشاء ثمانين كل يوم ب ع ش ر ثمانين نفر كل يوم والله كان قالك عشون فول م ا ب ت ع ش و ن فول بس قالك صحن واحد ب ت ا ع فول جبلك فول بعشره آ ل ا ف في ج د ن و أ ك ل و ا ما ب ت أ ك ل و ا د ه ذ عشر ي ن ثمانين الانسان يسوق واحد واحد ه و يسوق بالثمانين ما عنده العب ا ل أ ن ص ا ر ديل فعلا ل ناس مجيئين أ ن ا مقتنعب الشديد وبحبهم الشديد بعدين سعد شوف الرسول الله عم م ش ر ل ب كان يرسل بهذه ا ل ج ف ن ة طبعا دعا له و سلم ب ا ل ب ر ك ة و في م ر ة دعا سعد رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيته ف أ ط ع م ه إ د ا م و كان يرسل إ ل ي ه دائما إ م ا بثري د ا ل ل ح م و إ م ا بثري دللبني ا ا فتر تعت لحما يا فتر تعت لبن دائما برساله و ل ل صلى الله عليه و سلم اكل طعامكم ا ل أ ب ر ا ر اللهم صلواتك على آ ل سعد بن ع ب ا د ة قال اللهم صلواتك على آ ل سعد بن ع ب ا د ة سعد وجميع آ ل بيته ل أ ن ه كان كريما قال ابن عمر أ ن سعدا كان يقف على الجبل و ي ن ا د الناس يعني ما بي اصابك ا ن ف ر و نفرين بياكل ن ا س ب ا ل ج م ل ة سعد رضي الله تعالى عنه في س ق ي ف ة بني س ا ع د ة أصطل هو س ا ع تسمع د بناسبة أنت ق ي ف ة بني ساعده ة التي بويع ف ا الله لأبي بكر رضي الله عنه سقيفة بني ساعدة قال ي بني ف ة س ع د ة ق ا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خير دور ا ل أ ن ص ا ر بني س ا ع د ة ثم بني النجار الأنصار من أنصار. ثم بني جزء ثم عبد الاشهم ودير اوس سعد بن معاذ قال وفي كل دور ا ل أ ن ص ا ر خيرا كلهم فيهم خير قام سعد اجتمع في س ق ي ف ة بني س ا ع د ة فجاءوا أ ب و ي على أ ب ي بكر الصديق ورضي سعد ب ب ي ع ة أ ب ي بكر رضي الله تعالى عنهم أ ج م ع ي ن سعد امتاز بالوضوح و ب ا ل ص ر ا ح ة وبالانتصار لقناعاته ومن ذلك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم و ب أن انا ل س ب ة ل التي ستكلم ن عنها أنا ق ط ة ب ا ل ن س ب ة لي أ ك ت ر موقف مؤثر في ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة في سيرته صلى الله عليه وسلم د م ن أ ك ث ر المواقف التي تهزني اللؤلؤه انه النبي صلى الله عليه وسلم فتح م ك ة وبعد فتح م ك ة حارب قبائل هوازن في حنين بني سليم وغطفان وغيرها وانتصر عليها في حنين ثم أ ر ا د أ ن يقسم الغنائم فقسم الغنائم وحرم الانصار و ا ل أ ن ص ا ر تضجروا و ب د أ الهمس يسري بينهم لكن الانصار ناس مؤدبين ما بيتكلموا بعدين أ ن ا أ ك ل م ك والله يا اخوان الموقف ا دا من ا ل س ي ر ة أ ن ا لو ت ك ل م ت عنه شهر والله ما أ و ف ي ه لو قعدت أ ت ك ل م عن أ ي ك ل م ة واحده ة ف ي ما أكلم فيو ل أ ن ه بيعالج قضايا ا ل أ م ة في الصميم ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل آ ن يقتلوها التمزق من الداخل م ا تقول لي أ م ر ي ك ا م ا تقول لي اسرائيل دير هينين ا ل م ش ك ل ة ا ل أ م ة يقتلها التمزق من الداخل والله تمشي الجامع د ه أ ي جامع اناس مختلفين في ا ل جوامع مختلفين تدخل ا ل ب ا ق ي شفت ف ح ق ي ق ة ا ل أ م ة يقتلها التمزق ي ع ن ي الناس حسدوا ح ا ج ة ح س د و في الجامع ة د ه لو فتحنا موضوع أي ز ولكن يقول راي برا ا ل أ م ة د ا ئ دائرة ر ة ت ر ب ي ة تتمتع ي بها ي ب س د ا ي ة يشوف ف ه ا ن د ه ا شنو ط و ا ل ضده بها س يشوف ن د ه ا شنو بها ي بها بها ع ف بها بها ا ل بها و الجوامع بها بها أخي أمة دي شوف رسول الله ب ع ا ل المعالجة ل ج ا ت ر ب و ي كيف ة سمع ا ل ه م س بها ي ت ك ل ل لكن ن أن ا ما استطاع س ت أ ي ي ه إ ل ا سعد ودائما يقول لك كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يستشير في الانصار يستشير السعدين سعد بن معاذ وسعد بن, بن ع ب ا د ة واستشارهم يوم الخندق في أ ن يعطي القبائل المتي ا مع قريش ثلث ثمار ا ل م د ي ن ة فقال سعد بن ع ب ا د ة وسعد بن معاذ هو وحي د كلامك ده وحي قال لا قال والله لا نعطيهم إ ل ا السيف والله إ ن هذه ا ل أ ح ي ا ء ونحن على ج ا ه ل ي ة ما كانت تطمع في ثمارنا ثمار المدينه دي والله إ ل ا أ ن نعطيهم عطاء او ايش ترو بمالهم نعطيهم ذلك دناء وذل والله لا نعطيهم إ ل ا السيف قال إ ن م ا أ ر د ت أ ن أ خ ف ف عليكم لما ر أ ي ت العرب قد رمتكم عن قوس و ا ح د ة شوف عليك الله الناس د ل كيف فقام جسعد و ا ل أ ن ص ا ر أكثر حاجة أثرته السمع إنه بعد ما أثرته وعلامه بيرجع ة الجفاء ا ا م ة ل اعطى الناس جميعا ومنعهم ما أعطاهم قالوا معناها ا ل إ ش ا ع ة ط ل ع ت ان هو ه ما داير يرجع ا ل م د ي ن ة وحيخلينا خلاص ولقاء ه ل ه خلاص ا ل إ ش ا ع ة دي صحيحه جاء, جاء سعد وقال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن هذا القوم من ا ل أ ن ص ا ر ي أ و س ه م وخزرجهم يقولون كذا وكذا وكذا قال وماذا تقول أ ن ت قال ما أ ن ا إ ل ا رجل من قومي زيهم واحد قال له والله إزول د استغربت والله شديد قال طيب ك د ه و م خ ل ي و ن ترا يشنوا قال زيهم بس إ ن م ا أ ن ا رجل من قومي زيهم اقول زيهم يا سلام الحكمه ا ل ن ب و ي ة و ا ل أ د ب النبوي الرفيع قال اجمع كل ا ل أ ن ص ا ر في مكان ج م امر ث أ م النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الا يدخل عليه أ ح د و أ ن ل ا ي أ ت ي غيرهم لم ا ل أ ن ص ا ر كلهم وهذا بوادر ا ش ق ا ق و ع ل ا م ة خلاف في المجتمع المسلم يفت من عرض ا ل ج م ا ع ة ا ل م س ل م ة ا ل م ت م ا س ك ة فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر ا ل أ ن ص ا ر م ا ق ا ل ت بلغتني عنكم وجده وجدتموها علي في نفوسكم في لعاعه من الدنيا ت أ ل ف ت بها أ ق و ا م ا ووكلتهم إ ل ى إ ي م ا ن ك م يا معشر ا ل أ ن ص ا ر أ ل م تكونوا ضلالا ف ه د أ ك م الله بي أ و ل م تكونوا ع ا ل ة ف أ غ ن ا ك م الله بي أ و ل م تكونوا أ ع د ا ء ف أ ل ف الله بينكم بي قالوا الله ورسوله أ م ن قال قولوا يا معشر ا ل أ ن ص ا ر سكتوا قال قولوا قالوا الله ورسوله أ م ن قال لو قلتم لصدقتم ا ولصدقتم ا أ ل م ت أ ت ن ا مكذبا فصدقناك اولم ت أ ت ن ا طريدا فاويناك اولم ت أ ت ن ا ع ا ل ة فاسيناك اولم ت أ ت ن ا محروما ف أ ع ط ي ن ا ك يا معشر ا ل أ ن ص ا ر أ م ا تحبون أ ن يرجع الناس إ ل ى رحالهم ب ا ل ش ا ة والبعير وترجعوا برسول الله إ ل ى رحالكم لولا ا ل ه ج ر ة لكنتم رئا من ا ل أ ن ص ا ر اللهم ارحم ي ا ل أ ن ص ا ر و أ ب ن ا ء ا ل أ ن ص ا ر و أ ب ن ا ء أ ب ن ا ء ا ل أ ن ص ا ر المحيا محياكم والممات مماتكم انتهت الكلمات ف إ ذ ا بجميع الناس وضعوا أ ي د ي ه م على رؤوسهم و أ خ ف ض و ه ا وبلوا لحاهم من ك ث ر ة البكاء قالوا رضينا برسول الله حظا وقسما ما دارين تاني ولا دارين. بس انت انت كفاية. قال ليوم يا معشر ا ل أ ن ص ا ر أ خ ل ت م علي في لعاه من الدنيا ت أ ل ف ت بها أ ق و ا م ا ووكلتم إ ل ى إ ي م ا ن ك م يا معشر الأنصار معشر أ م ا خير لكم أ ن يرجع الناس إ ل ى رحالهم ب ش ا ت و ا ل ب ع ي ر وترجعوا برسول الله إ ل ى ر ح ا ل ه م والله أ د ا ه م خطبه و أ د ا ه م حقهم、والله. ادى ل ل ه أ ا ل أ ن ص ا ر حقهم وبالتالي ا ل أ ن ص ا ر هم الذين نصروا هذا الدين شوف حسان بن ث ا ب ت يا ا ل سلام نفس ا ل ف ك ر ة بتاع سعد بن ع ب ا د و ب ق ي ة ا ل أ ن ص ا ر قالها حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم شنو قال الشعر يصفون ا ن ر س ل ل ه ع م ادى الناس التاليين و م ن ع ه م يقول ل يا ت م ن ع ن ا لي مكان ا تقسم لنا زي ما قسمت ل ه شنو قال وات الرسول وقل يا خير مؤتمن على المؤمنين اذا ما عدد البشر قال لهم شنو الرسول قلنا كدا ع ل ا م ة تدعى سليم وهي ن ا ز ح ة قدام قوم هم اووا وهم نصروا قال يا أ خ ي سليم الكاتلون معاك ضدك تخلينا. تقدم تقدمون علينا ع ل ا م ة تدعى سليم وهي ن ا ز ح ة قدام ق و م همو عو وهم نصرو سماهم الله أ ن ص ا ر ا ب ن ص ر ه م دين الهدى قال لا ربنا سماشنو ه أ ن ص ا ر ب ن ص ر ه م دين الهدى و ع و ا ن ا ل ح ر ب ت س ت ع ر و ا لما كان الحرب شغال لما كان في ا ل ب د ا ي ة في د ا ي ة الدين س ا ر ع و ا في سبيل ا ل ل ه ا ل أ ن ص ا ر والله حسن ا ك ل ا م و ص ح كلو ه ا ع ت ر ف و ا بالنائبات فما خاموا وما ضجروا قال الناس ديال وقفوا معك وقفه ش د ي د ة قالوا سالماهم و خ ط ب و ا هذه ا ل خ ط ب ة ا ل ب ل ي غ ة انت عارف ا ل خ ط ب ة د ي كلها ما بتتعدى م ا ئ واربع عشر ك ل م ة قعدوا و س أ ل و ا وجاوبوا واداه حقهم م ا ئ واربع عشر ك ل م ة سعد ا بن ع ب ا د ة الخزرجي رضي الله تعالى عنه أ ي ض ا من مواقفه أ ن ه كان إ ذ ا خرج إ ل ى غ ز و ة ومناقبه أ خ ر ج ولده قيس معه و م ن ا س ب ة قيس بن سعد بن ع ب ا د ة يعد من أ ك ر م العرب على ا ل إ ط ل ا ق قال لك ا ن عديت ث ل ا ث ة من أ ك ر م العرب في ا ل ج ز ي ر ة كلها في م ك ة و ا ل م د ي ن ة والشام وما حولها ما حتلقى أ ك ر م من قيس بن سعد بن ع ب ا د ة كان إ ذ ا خرجوا الى ا ل غ ز و ة ي أ م ر ولده أ ن ينحر للجيش سعد رضي الله عنه كان ي أ م ر ولده أ ن ينحر بعدين الولد ب ن ح ر وقام نحر والجيش أ ك ل ولس اللحمه ب ا ق ي ة ثاني يوم جاء ينحر فقام أ ب و بكر الصديق وعمر نادوه قالوا له شاب صغير إ ذ ا يعني هذا إ س ر ا ف قالوا له إ ذ ا انتهى الناس مما هو بائد ف أ ن ح ر له م خلاص ما نحر سمع قال قام لا تاني、يوم. قالت شايفك اليوم ما ما نحر. تقلبت عن الفاتب تقلبت أبو أندي تعمباري يوم نحر عن حقاعد وان ابا بكر وان عمر منعاني غضب سعد غضبا شديدا سعد بن عباده غضب غضبا شديدا و ج ع ء ووقف والجيش متمع قال يا رسول الله من يعذرني في ابن ابي قحافه وابن الخطاب قال ما لهما قال يريدان ان يبخلان علي ابني دالي طلع ولد اشنو بخيل فقال له النبي خيرا و أ ث ن ى على ما فعل أ ب و بكر و عمر قال يا ا خ ما يريد ب خ ل ه لك ولدك و لكن هذا من ا ل إ س ر ا ف من يعذرني في ابن أ ب ي ق ح ا ف ة و ابن الخطاب يريدان أ ن يبخلان علي ابني و يوم فتح م ك ة كان سعد حامل رايه ا ل أ ن ص ا ر حامل رايه ا ل أ ن ص ا ر سعد لما دخل سعد و لعله دخل من ج ه ة الحجوم في م ك ة تذكر مواقف النبي صلى الله عليه وسلم ا ل أ ل ي م في م ك ة فقال اليوم يوم الملحمه اليوم تستحل ا ل ح ر م ة فجرا عمر رضي الله عنه أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر ف أ م ر النبي عليا أ ن ي أ خ ذ ا ل ر ا ي ة من سعد لكن هو الذي حمل هذه ا ل ر ا ي ة ا ل أ و س و الخزرج كان بينهما تنافس الشريف قالت ا ل أ و س منا أ ر ب ع ة ليس مثلهم أ ح د صدقوا والله صدقوا منا حنظل غسيل ا ل م ل ا ئ ك ة عند نزول ا ل م ل ا ئ ك ة غسلته حنظل ا بن أ ب ي عامر ومنا من ح م د ه الدبر النحل حماه عاصم ا بن ثابت ا بن أ ب ي ا ل أ ق ل ح ا ل أ و س ي د ا لما قتلته العرب القبائل التي غدرت به ع ض ل وقار لما غدروا به رغبت ه ما قدروا جنح الفو ق رغبت ه ما في ذو قادر الطعام قالوا بالليل بالليل جات مطر ة وسيل شالت جثهما معروفه لحد يوم الليله منا من حمته الدبر ومنا من اهتز عرش الرحمن لموته صدمه صحيح ومنا من اهتز عرش الرحمن اشنو موته ومنا من تعدل شهادته رجلان خ ز ي م ة بن ثابت خ ز ي م ة بن ثابت الانصار ا ل أ و س ي جل جزول بن شاكر م ل ى الله ع ر ي وسلم أ د ي ت ك ومديتك وكذا ارسل قال لها أ د ي ت ك قال لي مديتني جاء خزيمه قال له والله أ د ي ك والله أ د ي ك ش ه ا د ة شيد ارسل قال لي تشهد لاي اديت ه و أ ن ا قال له والله أ د ي ت ه قال ل ي و ي ن قال له والله ما أ ع ر ف كيف تشهد قال لي اخي طيب يجي ن الخبر من السماء ب ص د ي ك أ د ي ت ه ولا م د ي ت ه ما صديق فقال النبي من شهد له خزيمه فحسبه فكانت شهادته ت ع ذ ل الرجلين فقال ت الخزرج ومنا أ ر ب ع ة صحيح ب ر ض و صدق ه والله منا ا ر ب ع ة جمعوا ا ل ق ر آ ن في حياته صلى الله عليه وسلم وديما تحصل لا يزول جمعوا ا ل ق ر آ ن في حياته المعظم ا ل ص ح ا ب ة حفظوا ا ل ق ر آ ن بعد ما آ ن ج م ع ا ل ة ر ا ن ك ل ه ن متابعين آ ي ة آ ي ة ا ل ق ر آ ن ك ل ه حفظوه رسول الله الحي ابي بن كعب ومعاذ بن جبل ده كلهم من ا ل خ ز ر ة وزيد بن ثابت و أ ب و زيد قيس ا بن السكن ا بن قيس دين أ ر ب ع ة في ا ل ص ح ا ب ة كلهم مهاجرين و أ ن ص ا ر أ و س و م خزرجن دين الوحيدين الحفظ ا ل ق ر آ ن و ص ل الله ع ل ي ل م حي وبالتالي ا ل أ ن ص ا ر أ ه ل مناقب توفي سعد في خ ل ا ف ة عمر بن الخطاب أ و في نفس العام التي ب د ا ي ة العام توفي أ و بكر و في ن ه ا ي ة العام توفي بعد خ ل ا ف ة عمر توفي سعد ا بن ع ب ا د ة ابن د ل ي م ا بن ح ا ر ث ة الساعدي الخزرجي في م ن ط ق ة حوران إ ل ى ج ه ة العراق ودفن رضي الله تعالى عنه بها وبذلك طوينا ص ف ح ة من صفحات أ ع ظ م الرجال وسيد قومه والمطاع الرجل الجواد الشجاع سعد بن ع ب ا د ة رضي الله عنه وعن ا ل أ ن ص ا ر وعن المهاجرين جميعا إ ن ه ولي ذلك و ا ل ق د ر عليه وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه س ل م